وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرٌ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نُّكُرٌ خُشَّ عَنْ أبصارهم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 تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفير ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عادا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 ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشير سيعلمون غدا من الكذاب الأشير إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبير ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَر فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَآتَى فَعَقَر فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُور إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا فَكَانُوا كَهَشِيمِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوطٍ نَجَّيْنَاهُمْ نِعْمَةً مِنْ عِنْدِنَا كَذَلِكَ نَجْزِي مَن شَكَرَ وَلَقَدْ أَنْذَرَهُمْ بَقَشَتَنَا فَتَمَارُدُ النُّذُورِ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُورِ ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرن القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر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 VELI SAATU MOU'IDUHUM WAS SA'ATU ADAHA WA AMR INNAL MUJRIMINA FI DALALIN WA SU'UR YAWMA YUSHABUN FI NNARI ALA WUJUHIM DHUQUMAS SASQAR INNA KULL SHAY'IN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 إن الْ المُتَّقينَ فِيج النَّاتِ وَنَهَر فيِي مَ قَادِرسِ دقَِّ إِ دَمَلكم